في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم وعترى الكون سكون وهدوء ووجوم في ظلام الليل لما عانق البدر النجوم وعترى الكون سكون وهدوء ووجوم واختفى كل حديث غير همس العاشقين وازيز واشهيق من صدور الخاشعين اختفى كل حديث غير همس العاشقين وأزيز وشهيقون من صدور الخاشعين استمال الليل قلبي وبه زدت افتتاه فبصدر الليل دفء وبكفيه حنا فاتخذت الليل داري وبه طاب البقاء وتخيلت بأني سوف أحيا في هنى فاتخذت الليل داري وبه طاب البقى وتخيلت بأني سوف أحيا في هناء فإذا الليل كوحش وملاذ المجرمين وإذا الليل سجون واصطها ألف سجين عندها قلت وداعا أنت يا شؤما السرين عندها قلت وداعا أنت يا شؤم السنين سوف أمضي نحو صبح فيه تصحو الكائنات فيه أطيار تغني وغصون الراقصات سوف أمضي نحو صبح فيه تصحو الكائنات فيه أطيار تغني وغصون الراقصات وعبه النور تهادى بين أطراف النخيل يعزف البلبول لحناً فَيُنَاغِهِ الْهَدِيَّ وَبِهِ النُّورُ تَهَادَى فَقَطَرَ فَقَطَرَ فِي النَّخِيّ يَعْزِفُ الْبُلْبُولُ لَحْنًا فَيُنَاغِهِ الْهَدِيَّ فَأَوَيْتُ الصُّبْحَ حَتَّى لَمْ أُطِقْ عَنْهُ الْغِيَانَ فَإِذَا الصُّبْحُ نَهِيبٌ وَاضِجِّ وَأَكْتِيَاءٌ فَهُوَ كَالْلَّيْلِ نَسِيمٌ بَعْضُهُ وَالْبَعْضُ رِيحٌ فَهُوَ كَالْل بعضه والبعض فاذا أبصرت حسنا فاذكر الوجه القبيح لن ترى فيه كمالا ليس في الدنيا صحي. لست أدري لي يسير صار أم شيء عسير. كم تمنينا مان وانسجنا من خيا. من خيوط العنكبوت لي تشعري كيف ماتت لم تعيش حتى تموت فإذا الآمال قصر من خيوط العنكبوت لي تشعري كيف ماتت لم تعيش حتى تموت